بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام إ إلا, الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله ي ح ك موسوعه ما يريد ا ل ن ا ب ل ش ر ا ل ل ع ل ه و ل ا ا ل ل ا س ل ا م ي ا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أ خ د ا ن ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين